Then yeah. إنها إنتي تلحمي في أمان. نعم نحب على العمل مفعمة نخرج نمضي قدما. تعيد احتراما تعيد احتراما صلوا علي كثير ما ركبت تعيد يرول همم جاء يمار له الاخص والان نتحلى بالقيم الى التحلي بالقيم نتحلى بالقيم اطفالنا هي السدول واحد فرد عالم لله واهب النعم انميت الله انميت الله بسر حوي عبد الله رحيم طربنا الله اطفالنا احداثنا يا نسل غير امتي يا امه القران اي من كي för våra ämni och våra svådira imbatin, för الكون يا حبة صنع يد الرحمن ممهد الأركاني ممهدي الأركاني موسمة في وجهه مسيرة الإنسان على مدى الأزمان على مدى الأزمان بالخير في الأول والشر في الثاني وعامل فيه الجاني بالإيمان هيا اذا احبتي نملأ دنيا بالعمل نحب كل الناس سلاما ندعو الى تسامح بكلنا لله, فكلنا لله تغني العني والهريه يقتلهم الاحسان يسمونا روحنا تسمو حبه وحده نقولنا يا اخوان لا ترى بي احمر وابي واسود رحمته ما حي في امان